أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضحن بالقول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 لا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا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 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إِنْ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 ولا يحزن ويرضين بما اتيتهم كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من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 ذنَّ لَكُم إلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدُخُولُوا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدُخُولُوا فَإِذَا طَعِمتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيدٍ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 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا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 Aba I him Nuala Abina I him Wala Abina I him Wala ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن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 ان الذين يظنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا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 النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدناءً رفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم يمتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ الله في الذين خلوا من قبل ولن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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَبَى أَن يَحْمِلْنَهَا وَاشْتَاقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما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 أنكم عالم الغيب لا يعجز عنهم ثقل ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعجز عنهم ثقل في السماوات ولا في الأرض ولا أصر من ذلك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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوْا إلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السماء وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يا جبال اوبي معه والطير والمنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ مَا دَلَ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ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 كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين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 أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّى تا إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم السبت وهو اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الثلاثون من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين